يا اسير هل تنادي أم يناديني الضمير يا اسير هل تنادي أم يناديني الضمير هل يراكم عندكم في الاسر نور هل ترون الصبح صبحا معسير هل يراكم عندكم في الاسر نور هل ترون الصبح صبحا اماسير هل ترون الليل ليلا كلها ليل لديكم مستطير هل جراحتك تدمي هل تلوم لذاك قومي هل تلوم علي لومي ابنا فوق السرير يا اسير هل ترى عينك من بين الجرح بين اوهى احلام الصبح هل ترى عينك من بين الجراح بي بين احلام الصباح هل ترى الدنيا تثور تسمع الافكا الصراح هل ترى فيه خلاصا خلف سور هل ترى في ذاك أني لم تزل تبكي كعيني لم أزل فيها اغني بكى الدمع غزير يا اسير هل الحر الأسير أنا لا أنت الكسير أنا في سجن الضمير بين جدران أسير في يدي قيد الهوان بين غل وامتهان خائن عهد الكبير ففني يا أسير